لم يكن له خلافهما لأنه وكيلهما قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وإذ أذنى له في البيع بنقد هذا الفصل تحت باب شروط الرهن الشروط في الرهن وإن أذنى له من هو العدل الامين الذي جعل الرهن عنده او الوكيل في البيع وان اذن له في البيع بنقد لم يكن له خلافهما قالوا بعه بالريال السعودي ما يجوز له ان يبيعه بغير الريال السعودي قالوا له بعه بالجنيه السعودي ما يسوع له أن يبيعه بالريال ولا بغيره من العملة سوى ما حددا له إذا ذكر له عقد لم يتجاوزه لم يكن له خلافهما لأنه وكيل والوكيل ما يتعدى ما حدد له الموكل لأنه وكيلهما فالوكيل يمشي على ما وكل فيه لا زيادة ولا نقص نعم وإن أطلق أو اختلف باع بنقد البلد لأن إن قال له بيعه بيعه مثلا فقط هذا أطلق يبيع بماذا بنقد البلد وان اختلف واحد قال بيعه بالريال واحد قال لا بيعه بالجنيه بالجنيه المصري مثلا ما يسوغ له ان ما دام اختلف فيبيع بنقد البلد المتعامل به في البلد الذي هو فيه نعم. لأن الحظ فيه لأن الهدف والغرض نقد البلد لأن الناس غالبا يشترون بنقد البلد إذا قيل مثلا من يشتري هذا بالجنيه ما يشترونه بقيمته المعتدلة لأن الجنيه ما هو متيسر عندهم فالاحظ في البيع البيع بنقد البلد المتداول نعم. فإن كان فيه نقود باع بأغلبهما فإن كان البلد يتعامل بنقود كان في السابق بعض البلدان تتعامل بمجموعة نقود الريال السعودي الريال الفرنسي الريال كذا الريال كذا يبيع بالعملة السائدة الغالبة في البلد الغالبة في البلد باع بأغلبهما يعني الأكثر البيع فيها يبيع بهذا النقل نعم فإن تساوت باع بما يرى الحظ فيه فإن تساوت صار فيه عملات كثيرة مشهورة بكثره بكثرة مبأيها يبيع يقول يبيع بالأحظ فيه بالذي يكون أكثر ثمن بالذي يكون أكثر ثمن لأنه إذا قال أريد أن أبيعه مثلا بالريال ساوى كذا قال أريد أن أبيعه بالجنيه كذا قال أريد أن أبيعه بالدرهم كذا ينظر أيها أكثر قيمة فيبيع بها نعم لأن الغرض تحصيل الحظ لأن الغرض تحصيل القيمة الأكثر الحظ هو القيمة الأكثر لأنها أكثر فائدة لهم نعم فإن تساوت باع بجنس الدين لأنه يمكن القضاء منه فإن تساوت مثلا العملات كثيرة في البلد وكلها متساوية في الثمن مثلا القيمه والرواج إلى آخره وتوقف بأي نوع يبيع نقول يبيع بالنقد الذي فيه الدين الدين مثلا بالريال السعودي يبيع بالريال السعودي الدين بالجنيه السعودي مثلا ذهب يبيع بالجنيه السعودي الذهب وهكذا يبيع بالنوع الذي فيه الدين من أجل لأن الغرض من البيع هو سداد الدين فيبيع بما يسدد به الدين نعم فإن لم يكن فيها جنس الدين عين له الحاكم ما يبيع به فإن لم يكن فيها جنس الدين ما الدين مثلا بدرهم والبلد ما فيها درهم وإنما فيها رواج عملات متعددة مثلا نقول يرجع للحاكم الحاكم الشرعي يحدد له القيمة النوع الذي يبيع به من العملات لأنه محل خلاف وتوجيه الحاكم يرفع الخلاف نعم. فإن لم يكن فيها جنس الدين عين له الحاكم ما يبيع به وحكمه حكم الوكيل في وجوب الاحتياط في الثمن على ما سنذكره وحكمه حكم الوكيل في وجوب الاحتياط في الثمن يعني العدل هذا الذي قيل له بيع حكمه حكم الوكيل والوكيل عليه ان يحتاط في الثمن ما يتشاهل ولا يبيع على ابيه ولا يبيع على ابنه ولا يبيع على زوجته لأنه متهم في حق هؤلاء ربما يتغاضى عن بعض القيمة لأجل أبيه أو لأجل ابنه أو لأجل زوجته إذا وكل المرء في بيع شيء ما صح له أن يبيع. على من لا تقبل شهادته له كأبيه وأمه وابنه وبنته وزوجته هؤلاء الأب والأم وإن علوا والابن والبنت وإن نزلوا والزوجة أو إذا كان الموكل امرأة ما تبي كان الموكل ما تبيع على زوجها لأن هؤلاء المرء متهم في البيع عليهم بأن يتغاضى عن شيء من القيمة نعم على ما سنذكره فإذا باع وقبض في وجوم الاحتياط في الثمن على ما سنذكره في موضوع الوكالة نعم فإذا باع وقبض الثمن فتلف في يده من غير تعد فلا ضمان عليه لأنه أمين فهو من ضمان الراهن لأنه ملكه فإذا باع الثقة العدل الأمين الوكيل باع وقبض الثمن فتلف في يده من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه باع وقبض السمن وذهب به للبيت ووضعه في مكان ما في البيت فلما جاء يطلبه ما وجده فجاءه المرتهن يريد القيمة التي باع بها وجاءه الراهن يريد الباقي يقول اعطى المرتهن حقه اعطني الباقي انت بعت بمئة الف والدين ثمانون الف اعطي المرتهن ثمانين واعطني الباقي عشرين جاء المرتهن يريد ثمانين الف قال أنا أخذت القيمة وسلمتها ووضعتها في البيت فلما جئت لأخذها وسسليمها لكم ما وجدتها وجدتها قد سرقت أخذت من البيت هل يكفي هذا لا نقول له أين وضعتها يقول وضعتها في رف في المجلس مئة ألف أتى بها في ظرف ووضعها في رف في المجلس على أن الجماعة سيصلون معه الظهر ليستلموا حقوقهم فجاءوا صلوا معه الظهر وذهبوا إياهم فإذا المبلغ قد ذهب أخذ أي يكون في ضمان من ضمان الوكيل الأمين هذا العدل الثقة أم يكون ذهب على المرتهن لأنه المال ماله الآن أصبح أكثره أم يكون ذهب على الراهم نقول فيه تفصيل نأتي بالامين الثقة العدل نقول أين وضعتها يقول وضعتها مثل ما ذكرت لكم في رف في المجلس نقول تلزمك سدد للجماعة مئة ألف وأن تبحث عن الدراهم إن وجدتها فهي لك وإن ما وجدتها فأنت المفرط مئة الف ما توضع في رف في المجلس فردت مثلها واحد اخر باع وقبض المئة الالف ووضعها في الصندوق صندوق الحديث واقفل عليها فنام في بيته فلما أصبح وجد الصندوق قد سرق بما فيه فجاء صاحب الحق صلوا معه الفجر هؤلاء وقالوا نريد المبلغ قال حياكم الله وذهب بهم إلى بيته ففتح المخزن ليفتح الصندوق فما وجد الصندوق وجد باب المخزن مكسور والصندوق مأخوذ بما فيه فخرج إليهم يقول ما وجدت الصندوق الصندوق فيه وثائق في أوراق لي في دراهم لي في مصاغ لزوجتي فيه امانات اخرى اخذ كله يخلف الله عليكم فقالوا ويخلف الله عليك تغرمها قال ما اغرمها لاني ما فرت فتحاكما اليك فماذا انت قائل لهؤلاء الاخرين تقول يخلف الله عليكما انتما هما هم هو أمين وما فرط فذهب الحق فليس عليه غرامة لأنه ما فرط وضعه في صندوق الحديد وصندوق الحديد في المخزن في داخل البيت لكن تعدى عليه السراق في الليل وسرقوه ما يلزمه أن يتوسد الصندوق والأول غرمناه إياه لما لأن المبلغ واحد مئة ألف ومئة ألف لكن الأول وضعها في رف في المجلس فرط مئة الألف ما توضع في رف في المجلس وإنما تحفظ في الصناديق فالأول مفرط فقلنا يلزمك والثاني غير مفرط فلا يلزمه شيء وهذا يحصل كثير تعطيه مبلغ تقول وصله لفلان فاحتفظ به فذهب عليه رغم أنفه ما فرط ولا تساهل وإنما أخذ منه بأي طريقة كانت بدون تفريط منه ولا تساهل ما يغرم إذا أخذ أو ذهب منه نتيجة تفريطه أو تساهله يغرم وهكذا هذا في كل أمين إذا ضيع الأمانة غرمها واذا لم يفرط فيها وانما ضاعت او اخذت مع تحفظه الشديد فلا غرامه عليه نعم. فان انكر الراهن تلفه فالقول قول العدل مع يمينه لانه امين فهو كالمودع فإذا باع وقبض الثمن فتلف في يده من غير تعدم فلا ضمان عليه لانه امين ومن يكون من ضمانه يكون من ضمان المرتهن يعني الضياع على المرتهن ام الضياع على الراهن ام الضياع عليهما معا يكون الضياع على الراهن وحده لانه لا يزال ماله والمرتهن ما قبض شيء من حقه الى الان ما قبض شيء فيكون من ضمان الراهن وحده ضاعت قيمة العين على حساب المالك الاول مالكه الذي هو الراهن لانه ملكه فان انكر الراهن تلفه فالقول قول العدل مع يمينه لأنه أمين الراهن قال أبدا ما سرق وإنما أنت خنت ونقلت الصندوق من مكان إلى مكان لتظهر لنا أنه سرق اخفيته عنا فانكر الراهن يقول ابد ما لي ما سرق وانما مالي عندك سلمه واتقل الله وخف من وقوفك بين يدي الله يوم العرض ستسال عن هذا مالي عندك فرده ولا اصدق انه سرق ابدا أعطني شهود انه سرق ماذا يقول الأمين يقول لو هنا شهود على أنه سرق ما سرق ما يمكن يسرق بشهادة الشهود لكنه سرق ليلا ما في أحد وما أحد يعلم إلا الله فقال ما أصدق ابدا أنا أغرمك حقي وتله إلى القاضي فجلسا بين يديك فماذا أنت قائل تقول هذا أمين وهو مؤتمن على ما يقول لكن تطيبا لخاطرك أيها الراهن هل اليمين يحلف إن الصندوق سرق بما فيه وأنه لم يفرط ولم يتعدى فله هذا للراهن اليمين وليس له غيره لأن الأمين يقبل قوله احيانا بدون يمين واحيانا باليمين اذا ما صدق صاحب العين السرقة مقتنع نقول للمسروق احلف ان الصندوق سرق من عندك بما فيه دراهم فلان فاذا حلف بلاء وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله فان انكر الراهن تلفه قال ابدا ما اسره فالقول قول من قول العدل مع يمينه تطمينا لخاطر الراهن صاحب المال نعم فانه امين كثيرا ما يقول الفقهاء رحمهم الله القول قوله لانه امين لان الامين يقبل قوله بخلاف من قبض الشيء لحظ نفسه فلا يقبل قوله قبض الشيء لحظ غيره يقال هذا أمين يصدق فيما يقول ويطلب يمينه احيانا وقبض الشيء لحظ نفسه ما يصدق نعم فإن قال ما قبضته من المشتري فالقول قول العدل لذلك لأنه أمين فهو مودع يعني كالأمين الذي أودع الوديعة يقبل قوله فإن قال من هو القائل هذا الضمائر هذه فيها فرق يختلف المعنى كثير فإن قال ما حتى التاء الضمير في قبضته انتبه لها فإن قال ما قبضته من المشتري فالقول قول العدل هنا فإن قال أولا القائل نعرف من هو هذا الراهن لأن المجادلة بين الراهن وبين الأمين فإن قال أي الراهن ما قبضته التافي قبضته تحتاج لها فتحة وعندنا في بعض النسخ نسخة التي معي فيها ضمة وهي تحيل المعنى ما في نسخة بالفتحة فإن قال الراهن ما قبضته من المشتري يقول الراهن ما لي عند المشتري الى الان ما سلمته انت حتى تقول ضاع فقال بل قبضته من المشتري وتلف في يدي هنا على ما يظهر فيه اختلاف في المعنى قوله فان قال ما قبضته يعني كأن القائل الأمين كأن القائل الأمين يقول ما قبضته من المشتري وليس كذلك لأن الآن الجدال بين الراهن وبين العدل فالراهن من حظه أنه يكون ما قبضه من المشتري الحظ الراهن ان يكون الامين والعدل ما قبض القيمة من المشتري والعدل يقول لا بل قبضته واخذ مني سرق مني وانا لم اتعدى ولا مفرط، ففي هذه الحال يسلم ويسلم المشتري والعمارة هذه مهم قوية واضحة جدا في هذا ورجعت إلى عدد من كتب الفقه المجانسة للكافي فوجدتها واضحة في الشرح الكبير بالشرح الكبير يقول فإن خالفاه خالفاء العدل فإن خالفاه في قبض الثمن فقال فقال فقال ما قبضه من المشتري قال من هما الراهن والمرتين ما قبضه من المشتري وادعى ذلك ادعى المشتري الامين انه قبض وادعى ذلك ففيه وجهان احدهما يقبل قوله لانه امين والاخر لا يقبل لان هذا ابراء للمشتري من الثمن فلم يقبل قوله كما لو ابراه من غير الثمن هذا هذه الضمائر التي اوردها في الشرح الكبير اوضحت العباره هنا في الكافي لان قال هذا للراهن عندنا وفي الشرح الكبير قال فان خالفاه عرفنا من هم الذين خالفاه الراهن والمرتهن في قبض الثمن فقال ما قبضه قال الامين ما قبض الثمن يكن ارجى لهم اذا كان الامين ما قبض الثمن فيكون عند من عند المشتريق بله وادعى ذلك ادعى القبر ادعى الأمين القبر ففيه وجهان أحدهما يقبل قوله لأنه أمين يقبل قوله بأنه قبض وسرق من يده فيقبل قوله والآخر القول الآخر لا يقبل قوله لما لأن قوله هذا يحتمل أنه قصد إبراء ذمة المشتري من قيمة هذه العين قصد نفع المشتري أعطاه المبيع وقال كأنك قبضتني الثمن وسرق الثمن مني وأنا لا أريده دعه عندك فهو بهذا يدافع عن المشتري فلا يقبل قوله إلا ببينه بأن المشتري أدى الثمن ومثل هذا ممكن أن يحضر فيه البينة فالعبارة في الشرح الكبير توضح المقصود لان قوله اذا قلنا فان قال قبضته من المشتري فالقول قول العدل لذلك ويحتمل الا يقبل قوله لان هذا ابراء للمشتري ففي هذه الحال إذا ادعى أنه قبض وسرق من يده ففيها قولان القول الأول أنه يقبل قوله لأنه أمين وإنما عليه اليمين القول الثاني أنه لا يقبل قوله لأن في هذا القول منه دفاعا عن المشتري فنطالبه طالبه او نطالب المشتري به الا يدفع القيمه نعم وان خرج الرهن وان خرج الرهن مستحقا فالعهده على الراهن دون العدل لانه وكيل نعم وإن خرج الرهن مستحقا فالعهدة على الراهن دون العدل لأنه وكيل فإن خرج الرهن مستحقا فالعهدة على الراهن دون العدل العدل هذا الذي أمن أم الرهن خرج به الى السوق يوم الجمعه ليبيعه فجاءه شخص فقال الحمد لله هذا مالي رده الله علي هذا ما